ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قَالُوا She فمن الله عليك in ولقد كانوا يقولون تربص به Amin Then it Am la I'm down. I'm Wa you look لا يغني عنهم كيدهم شك wa واصبر لِحُكْمِ ربك كَفَى إِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رب بك حين تقوم ومن الليل فسبعه